وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ رِسَالَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا الْكِتَابَ قَوَلَ لَهُ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِ الْقَوْلُ كُنَّا مِنْ قَبْلِكُمْ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ وَنَأْجُرُهُمْ مَّرَّةٍ يَرَيْنِي بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَهُمْ مِنْ مَّا رَزَقْنَا وَإِذَا سَمِعُوا لَوْ وَعَظُوا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَدْرِي التَّالِي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي وَقَالُوا إِنَّ تَبِعَ الْجُدَا مَا كُنْتَ تَخَطُّ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَجُحَّارًا مَنْ آمِنَ نَيُجْبَ اِلَيْ تَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقٌ مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَكُلٌّ مَّسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ عارفين وما كان الله ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى